واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعه العظمى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد اتذكر اخي المسلم يوم ان كانت بلاد الغرب تخبط في الهواء وتذوق من جهل الطغام بلاء فاتى رعاة الشاء في اسمالهم ليعلم الدنيا الهداب الناه هذه حضارتنا تطل على المدى وتخرج الابطال والعظماء ان المؤمن تشده ذكراه يوم انزل أن القران العظيم على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في رمضان فوضع منهج الرباني بنى الانسان واخرجه الى نور الاسلام ينعم بالايمان فاصبح يقود بدل ان كان يقاد ويسود وكان يساد ويهاجم وكان يهاجم في عقر داره ويقاتل فيغلب وينتصر ويخضع الممالك لسلطان دينه ان هذا العزه والتمكين بناه الاسلام في قلوب اصحابه حين صفى نفوسهم ونفى عنها خبثها وصاغها بتعاليمه في الايمان والصلاه والصلاه بالله والزكاه والحذب على الفقراء وبالصيام حين ربى روحه وابعده عن الركون الى الشهوات وبالحج الى البيت حيث التجرد من كل شيء حتى اللباس لله تعالى والسير على نهج الحنيفيه في هذا اليوم نتذكر اياما عزيزه على القلوب لانها ايام عز نتذكر اياما قد خطت بالدماء ولذلك امتزجت بدم المسلم الحق فلا ينساها أبدا يأخذ منها العضة والعبرة يتذكروا وعد الله الذي لا يتخلف مهما أرجف المرجفون ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لا قوي عزيز نتذكر العاشر من رمضان حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الثلة المؤمنة لفتح مكة وتطهيرها نتذكر السابع عشر من هذا الشهر حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقات المشركين في بدر الكبرى نتذكر اليوم العشرين من رمضان حيث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه فاتحا مذفرا نتذكر عده وقائع عزيزه في النفوس حسبنا منها بعد هاتين معركه حطين التي طهرت المسجد الاقصى من رجس الصليبيين ايها المسلمون كان انتصار المسلمين في بدر اذا بن مولد دوله الاسلام عمليه فقد المسلمون بعدها العالم الى الخير والصلاح والمدنيه قرونا مديده كان انتصارهم بالاسلام ولينتصروا بغيره وتاريخ المسلمين خير شاهد على ذلك لقد كانت معركه بدر بالاضافه الى كونها المعركه الفاصله الاولى في تاريخ الاسلام كانت اول مرحله الكفاح الجدي الدامي الذي خاضه الاسلام ضد الشرك فهي اول معركه على الاطلاق يتقابل فيها الفريقان ويقذفون في اتونها بكتائب لم يسبق لهم ان قذفوا بمثلها منذ ظهرت دعوه الاسلام لقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيء قافله ابي سفيان من الشام فجاء نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ان ينفلكموها فخرج عدد من المسلمين وتخلف كثير منهم لأنه ترك الأمر للرغبة الخاصة وكثير منهم كان يظن أنه لن تحصل هناك مجابها ولو علموا لما تخلف منهم أحد رضوان الله عليهم كان جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا ولم علم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجد بقريش وبعد ذلك استطاع التخلص من قبضه المسلمين فنصح ابو سفيان قريشا بالرجوع ولكن الله اراد لهم اللقاء والقتال مع المسلمين تحرك الجيشان عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس شوراه واراد ان يسمع كلام الانصار خاصه فجاء جوابهم يحمل الايمان في طياته والشجاعه في جنباته ونصره الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كلف الامر قال سعد بن معاذ رضي الله عنه امضي يا رسول الله امضي يا رسول الله لما اردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر لاخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان تلقى بنا عدو وانا غدا اننا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسير بنا على بركه الله هنا سر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان عرف رغبه الفريقين المهاجرين والانصار في الاشتباك مع جيش الشرك فقال صلى الله عليه وسلم سيروا وابشروا فان الله تعالى قد وعدني احد الطائفتين والله لك اني انظر الى مصاريع القوم فتحرك الجيش الى مياه بدر واختير المكان المناسب وردمت الابار وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم وبنى الحوض وملئ وملئ بالماء يشرب منه المسلمون ولا يشرب جيش الكافرين وحانت ساعة الصفر فلجا النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه بالدعاء اللهم انك ان تهلك هذه العصابه يعني المسلمين لا تعبد بعدها في الارض ولهجت الالسنه بالدعاء والتضرع ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتون المعركه يجادلهم بسيفه ويردد قوله تعالى سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر واقتربت المعركه من نهايتها فلذا المشركون بالفرار فاخذ المسلمون ياسرون فريقا ويقتلون فريقا ايها المؤمن بعد هذا الاستعراض السريع لغزوه بدر نرى عزه المسلم وثقته بموعود الله وتعلقه به لقد كان جيش المسلمين كما علمتم 317 رجلا يقابله جيش المشركين 1300 رجل الفرق شاسع والبون واسع ولكن انكم لا تقاتلون انكم لا تقاتلون العدو بعدد ولا بعده انتصر الاسلام في بدر ودحر الكفر نسالك اللهم للاسلام نصرا مؤزرا يا بدر اعيدي لنا العهود الخوالي يتقد في الفؤاد عهد الوفائي ويحن الوجود شرقا لركب طاف يوما بمقلة الصحراء ايها المسلم لان كانت غزوه بدر هي بدايه الالتحام ف لقد كان فتح مكة هو النهاية نهاية الشرك وظلام الطغيان ففي العاشر من رمضان المبارك من السنة الثامنة تحرك جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا نحو مكة وكان الجيش سبعة آلاف مقاتل ثم انضمت إليه بعض القبائل المسلمة حتى بلغ الجيش إثنى عشر ألف مقاتل ولما وصل الجيش على مشارف مكه امرت قريش ابي سفيان ان ياخذ لها الامان من الرسول صلى الله عليه وسلم فاعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الامان بدخوله مكه فاتحه دون ان يتعرض له احد فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل الكعبه فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن ومن اغلق عليه بابه فهو امن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه فاتحه حاقنا للدماء الا من تعرض للجيش بقتال دخل من كدى شمال غرب مكه وهو يتلو سوره الفتح ودخل المسجد الحرام عندما راى الكعبه عندما راى الكعبه التي طال مشتاقا اليها كبر وكبر معه المسلمون واشتد حماس المسلمين فواصلوا تكبيرهم وواصلوا تكبيرهم حتى أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حطمت الأصنام كانت ثلاث مائة كانت ثلاث مائة وستين صنم ضميت الصور الموجودة في الكعبة. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبه حتى ازيلت الصور هنا اعلن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعلن النبي صلى الله عليه وسلم ارساء قواعد الاسلام ومحو مراسم الجاهليه فكان يردد وهو يحطم الاصنام يقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد انما شهدته مكه في صباح ذلك اليوم التاريخي الاغر هو ثمره الثبات على الحق والتمسك بالعقيده ايته مفارقه رائعه عظيمه تلك الصبيحه التي فتحت فيها مكه وبين ذلك اليوم قبل سبع سنوات فقط حينما خرجت مكه كلها تبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم في مطارده جنونيه مسعوره وكل واحد يمني نفسه ان يحصل على المكافاه لالقاء القبض عليه صلى الله عليه وسلم ان مكه تذكر ولا يمكن ان تنسى ان هذا الرجل قد خرج منها وحيدا خائفا يترقب يترصده الموت من كل جانب لا يشاركه احد الا صاحبه رضي الله عنه وها هو اليوم يعود الى مكه الحبيبه مرفوع الراس ووضح الجبين قد احاطه الله بالعزه والمنعه والبسره رداء السياده واحاطه بالاف الفرسان كل يفديه كل يفديه بنفسه ويفتيه بمهجته قف مع النفس استخلص العبر انتصار الاسلام بعد مده وجيزه حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه اذهبوا فانتم الطلقاء زوال الشرك وتطهير البيت ان في ذلك لعبره لاولي الالباب اين نحن من التاريخ اقرا التاريخ إذ فيه العبر ظل قوم لا يعرفون الخبر إن في قصصهم لا عبرة ولكن أين من يدرك مجد الإسلام في شهر الصيام شهر العزة والتمكين إننا نجهل تاريخنا الإسلامي لكننا ربما نعرف التاريخ الأجنبي نعرف التاريخ الحاضر التاريخ الحديث الذي ربما لا يربط بالعقيده ويربط بالتراب اننا بحاجه للتعرف على مجدنا التليد نستقي منه العزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ وحيه وعلى اله واصحابه والتابعين الذين أتوا بعده وسلم تسليم كثيرة أما بعد فيا عباد الله حينما تسير الأيام حينما تسير الأيام ويقرب رحيل الضيف العزيز يألم المضيف لسرعة رحيل الأيام ودون ودنو الانتقال وقد استقبلنا شهر رمضان وقد مضى منه اليوم ما مضى ونحن بعد عدة أيام نستقبل أيامه العشرة الأخيرة. التي حصل فيها انطلاق الاسلام واندحار الشرك عشر شرفت بليله القدر العظمى التي هي خير من 1000 شهر ليله مباركه يفرق فيها كل امر حكيم وتتنزل فيها مواكب الملائكه الكرام الى الارض يحف بهم السلام يتنزل فيها اشرف الملائكه الروح الامين فيا ايها المسلمون الراجون عفو الله ومغفرته تعرضوا لنفحات ربكم بفعل اسباب المغفره واتقوا الله واروه تعالى من انفسكم خيرا اروه تعالى رجوعا صادقا اليه قلوبا منكسره بين يديه الانه تاليه لكتابه مسبحه لجلاله اروه دوما خيرا بالاخلاص له في الاعمال والصدق في الاقوال وبتعظيم شعائره تعرضوا باعمالكم الطيبه وعزائمكم الصادقه على الرشد لنفحات بره وقدسه فان له تعالى في تلك الايام وتلك الليالي نفحات انها ايام وليالي اعتاق الرقاب وقبول المتاب انها ايام وليالي مضاعفه الحسنات ورفعه الدرجات انها ايام وليال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما هو محمل به من اعباء الرساله وتبليغ الدعوه ينقطع فيها عن الناس ويفرغ نفسه لمناجاة ربه وتلاوه كتابه والقيام بين يديه انا الليل راكعا وساجدا يدعو ربه رغبا ورهبا روى البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العصر شد المؤزر واحيى ليلها وايقضى اهله وروايا عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده ان لله تعالى ان الله تعالى لما اعطى امته محمد صلى الله عليه وسلم ليله القدر حددها في ايام قليله واخفاها بين غضون تلك الليالي اخفاها اهابه بنا وحث لنا نحن المسلمين بان نستمر في طاعه ربنا وان نستغرق في مناجاته ولنكبره تعالى على ما هدانا لنفوز بجزاء الشاكرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر بالاعتكاف طلبا لليله القدر فاحرصوا عليها وعلى الدعاء والالحاح فيه والاخلاص فيه الحو عليه فانه يحب الملحيين لمحبته للجود والكرم رددوا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا للدعاء ومن علينا بالاجابه اللهم وفقنا للدعاء ومن علينا بالاجابه اللهم وفقنا لقيام العشر وادراك ليله القدر يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم احينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته اللهم انلنا شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم ارض عن صحابته اللهم لعن من لعنهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه ايمانا واحتسابا يا ذا الجلال والاكرام اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل الدين اللهم خذل من خذل الدين اللهم خذل من خذل الدين اللهم, خذل خذل الدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهدا او يذل فيه اهل المعصيه يا سميع الدعاء اللهم كل اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اطعم جائعهم اللهم كسع واريهم اللهم اشف مريضهم اللهم اهدي حيرانهم اللهم علم جاهلهم اللهم ثبت عالمهم اللهم انصر مجاهدهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا في الشام اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل اخواننا في مصر اللهم كل اخواننا في مصر اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم ولي عليهم خيارهم وكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم اربص عد عنهم واجمع شملهم ولا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا يا ذا الجلال والاكرام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 اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون